رفحا يا كل الأمان في رباك الجو ثاني المحبة والحناني يا عروس الشوق رفحا يا عروس الشوق رفحا رفحا يا يلبى خاتري والخزامة دير ترابع الكرامة يا ديار الجود رفحة يا ديار الجود رفحة هيا قيورة رفغني قربي مني يا طيور الريف غني قرب الاشواق مني اضرب نيلة مني يا غيوم الحب رفحة يا غيوم الحب رفحة كل هواك القلب هايم ينثر الأشواق دايم في هواك القلب هايم ينثر الأشواق دايم ما سمع ذا ما سمع ذا de iraq farha حالاكي همت في عالم غلاك ما قدرت اوصف حالاك انعيشني في شذاكي يا غراما القلب رافها يا غرا أبي وناسي عزوتي وتجراسي بل مسره والمآسي ديرة الأجود رفحة رفحة يا كل في ربك الجو ثاني المحبه والحناني يا عروس الشوق رافحه يا عروس الشوق رافحه